بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهن لم يكن شيئا مذكورا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 <تصفيق> اننا اعتذنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ان الابراء يشربون من كاس كان مزاجها كفرات عيني يشرب بها عباد الله يفذ <تصفيق> يرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا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 فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تدليلا ويطاف عليهم بآلية من فق وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضه قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منسورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق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 نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة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 يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أَلِيمًا.